قال ربنا تباركت أسماء رجلة ثنائه في, في سورة البقرة وإلا استسقى موسى لقوله ومضرب بأعصات الحجر وفجرت بأثلت عشرة عين قد من الناس لم يشربهم قلوا واشربهم بسم الله ولا تأفل في الأرض مفسدين ولو ربنا تبارك اسمه رجلة ثنائه وإلا استسقى هذا إخبار عن شيء قدمضى لأن العربية في سور كلامها تقول هدا لماذا يشرفوا استقبل لم يأتي بعده من الزمان قال الله عز وجل إذا السماء شقت والسماء لم تنشق بعد وهنا يقول الله عز وجل وإذ استسقى من سرطهم لأن هذا الأمر قد وقع وكاه وقد كان هذا عمر صحيح يوم أن كان بني إسرائيل في صحراء الته وما أن خرجوا من أرض مصر لكنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة فحكم الله عز وجل عليه أن يبقوا في الأرض يتيهون فيها ظهر الله أربعين سنة هنا في قرب فلا تكسى على الحوم الفاسقي في تلك الحكبة استسقى او موسى للموسى أي طلب عن إسرائيل من نبيه من كريم الله ونجيم موسى بن عمان أن يستسبي الله له وضعوا العلماء الله فهم من قول الله جل وعلا وإذ استسقى موسى لقلبه أن موسى لم يذرقه العطش وهذا يحتمل لكن الأصلى يلقى أن موسى فد من بني إسرائيل فضل موسى على بني إسرائيل ليس محدد الكياه لكن لا حاجة لهذا التكلف والعلم عند الله لكن يفهم من الآية قطعا أن بني إسرائيل لن يستسل فالاستسقاء يتمه بأحد حاله إما أن يخرج الإيمان بالناس ويصليون معه وهذا وقع في سمة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خرج بالناس إلى المصلة ويقع أن يطلب من رجل صالح أن, أن يدعو الله للناس في أن يسقهم فيستسبل ربه فيسبيهم الله وهذا كذلك وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر يوم الجمعة لما جاءه الرجل يشكو إليه جذب الديار فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقاهم الله قول الله أز وجل هنا في سورة البقرة وإن استسقى موسى لقومه هذا في المسجد الحادث الثاني بما ذكرناه من سيرة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سأل موسى عليه السلام ربهم أن يسقي قومهم ويسقي قال الله وإن استسقى موسى لقومه أي طلب موسى السقية لقومه قال الله عز وجل فقلنا أي أوحينا إلى موسى أمرنا فقل نضرب بعصاك الحجر أما العصة التي كان يحملها موسى فالأصر هي العصة التي كانت معه وهو يرعى الغلال في أرض مدين وهي العصة التي قلبت إلى حي بين يدي فرعون وهي العصة التي ضرب موسى بها البحرة فانفلط فعبر ببني إسرائيل إلى الشط الآخر من البحر فانجاره من الله هي نفس العصة والعلم عند الله على ظاهر القرآن على أنها هي نفس العصة التي أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يضرب بها لكن الخلاف في الحجر نفسه فهل هذه النام للجبس أو للعهد؟ فإن قلنا إن قول الله عز وجل فاضرب بعصاك الحجر أي أن الأبوة في قول الله الحجر للعهد أي أن هناك حجراً بعينه لأعلمه موسى أمر الله نوسى أن يضرب ذلك من دون غير إذن الحجار وإما أن يكون حول الله عز وجل يضرب بعصاكه الحجر اي حجر ويصبح الحجر كالثلج ولدام هنا للجبس ليس هناك حجر ممهوك فيكون قشط ضرب حجرا اختاره الله ايوه ابلغ في الاعجاز او ابلغ في الاعجاز سيكون وسيضرب اي حجر هذا ابلغ في الاعجاز او رفيس في اثبات قدرتي معته وهو عز وجل كلمه وصبحنا واحد فضرب موسى الحجر والله عز وجل لم يقول هنا لكن هذا يسمى باستناعة البلاغية عند أئمة العربية يسمى إجازة حجر لأن بعده دلت عليه فإن الله عز وجل قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه معنى الآية أنه ظلم منه لكن الله لم يكن وظلم أن نصل الحجر لأن هذا معلوم أداهة لما قال الله بعدها فانفجرت منه وجاء بسورة الأعراض قول عز وجل فانفجست ظاهر القرآن عند الله إن أول الأمر الحجر صلق مغلق فانفجر ثم إن تلك العين حتى تستطيع أن تعدي الناس قال ربنا فانفجرت منه اثنى عشرة عينا وقد كان أصباق بني إسرائيل عدنهم اثنى عشر وهم بذلك في ذلك الوقت منه الشبوب والقبائل والمصار في زمان فقال الله عز وجل فانفجرت منه اثنى عشرة عينا فتحقق لي عليه السلام كرابة من الله أمور كثيرة من أعظمها علم الإزمعاد على الماء لأنه لن نبقى الفجر منه إلا عنده واحدة نختصر بلو إسرائيل وهو يوم وهم يوم ذاك بهم لكن قول الله عز وجل فانفجرت من أثنتا عشرة عين لبين رحمة الله عز وجل بلو إسرائيل وكرامة الله عز وجل لعبده ونجيبي وكريمه موسى بن عمران عم عليه السلام قال ربنا فَانْفَجَرَتْ مِنْ وَثلَتَا عَشْرَةَ عَيْنَ قَدْ عَلْمَ كُلُّ الْأُنَّاسِ معَشْرَبَهُمْ فَعَلْمَ كُلْ اَحَالِ أين عينه التي يبقي أن يستسكي منها من الأصباط بني إسرائيل وهذا مِنًا جعل هذا على في تلك الصحراء القاحلة فَانْفَجَرَتْ مِنْ وَثلَّةَ عَلْمِ ٣٤ عَلْمٍ قَدْ عَلْمَ كُلُّ الْأَنَّاسِ معَش فإنما تطعمون ما بس قول لنس بأيديكم وليس لكم في الأصل بالأصل عليكم عليه قدرة ولكنه رحمة من الله عز وجل بكم والأمر في القرآن عند رسولهن إذا جاء بعد ناهي إنما يدل على النباحة يدل على النباحة الله عز وجل قال وإذا حللتم فاصطادوا ومعنى قول, قول الله عز وجل فاصطادوا لا يدل على النجوم أن تصطادوا وإنما جاء بعد ناهي أن الله عز وجل حقنا على المرحب أن يصنع فلما ينتي الأمر بعد نهي لا يدل على وجود وإنما يدل على اللباحة أو فلنقل على ما كان عليه قبل قبل النهي والحاجة للطعام والشراب حاجة مرحة قال الله كلوا واشرفوا من رسق وجرت سنة الله عز وجل في خلق في فقرتهم في خلقتهم أنهم إذا طعموا سموا وقوموا شعروا بالإستهنة يكونون عيادة بالله في الغالب أقرب إلى الكفر ربنا يقول كلا إن الإنسان ليقرأ أرأاه استغنى فلما قال الله عز وجل نقول كنوا واشرقوا بالرزق الله نباءهم إلى ان أصل أن الإنسان إذا وجد مدة طعب هذا من الطعام والشراء ويسر الرزق أن يدلهم فإن ذلك يسوفا إلى المعصية أرقوا عز وجل ولا تعذوا في الأرض مرسلين. والعثل أشد البسات. وهذا يشكي بمعنى الآية لأن الله قال ولا تعذوا في الأرض مرسلين. ما الاتفاق على أن كلمة مرسلين تعرض حالاً. لكنها تعرض حالاً مهقلة موينة مؤسسة. اختلف النحاق فيها. كل ذلك بسبب أنهم اتفقوا في غالب أحوال على المرثية من أعظم البسات. الذي يعلمنا صلى الله عليه وسلم والأثار عنه وعلى صحابة جدة على أن سُعي الماء من أفضل الصدقة وقد سدل ابن عباس صلى الله عليه وسلم على أن تصدق بالماء من أفضل الصدقة من قول الله عز وجل في سورة الأعراف ونادى أصحاب الماء أصحاب الجنة أن أفئدوا علينا من الماء ومن الماء رزقهم الله قالوا الله حر لهما على الكافرين فسقي الماء من أعوان السبقات ويجب عليه كذلك حديث تلك المرأة البغي من بني إسرائيل تلك المرأة البغي من بني إسرائيل عندما منى الله عليها انهدى فسقط كلبا وجاء بالحديث فغفر الله لها لمجرد سبيها كلب فالله عز وجل جعل هذا الماء قومت لشيقا ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حد فسقي الماء من أعوان السبقات وكما يحتاج الأهل الدنيا يحتاج الأهل الجنة ويحتاج الأهل الماء فأما أهل الجنة فإن الله عز وجل عد التي من ماء أولى الأنهار الأربعة التي يحتاجه أهل الجنة وأهل جنة يحتون أنهار من ما وأنهار من عسر وأنهار من نبن وأنهار من خبر وأنهار من خبر فقدم الله عز وجل الماء على هذه الأربعة مثل جنة, مثل جنة التي يُعِد الملتقون فيها أنهار من الماء. آنسل رب العزة والجلال يقوم وزمزم جعل الله عز وجل كرامةً لإسماعيل وكرامةً لهاجة لما أن شعرت بالعطش هي وليدها فأخذت تطلب الماء وتنقل ما بين الصلاة والمضبط حتى من الله على إسماعيل عليه السلام بأن حذر ما بين قدميه ماء ماء زمزم هذا كله يدد على حاجة نأس ما في الدنيا وللآخرة قال الله عز وجل كما قلنا عن أهل قال لك الذين تباركت اسم على الانهار ولا جاء اصحاب النار اصحاب الجنه الذين من الماء او من محرز الله قالوا لنا احرمهما على الكاهل وقالوا قلنا عن هب وين يستغيث اي ان النار وين يستغيث غاث بما ان كان هي يشرب جو من الشرب والسعد مرتفق وقد ياتي على ذه ان الماء لست انه يشرب فهذه الآية ينبغي أن تكون أنه يشوي المري يشوي ماء يمر عليه الماء لكن أهل العلم يقولونه العلم عند الله إن معنى الآية أنهم لكن هذا الماء كلمه فإذا أجنبه من أفواه ليشربه سقطت فروة جنت وجهه من حظه قبل أن يشربه هذا معنى قول الله عز وجل بماء كالمهري يشوي الوجوه. بئس الشراب وسائل مرتفقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وعد مرته حوضا. وهذا الحوض فيهما قد قال عليه الصلاة والسلام وتقولوا هني رأيتوا إخواني قرر يا رسول الله نحن إخواني لسنا إخوانا قال فأنتم أسعابي ولكن إخواني لم يأتبوا بعد وأنا فرضهم على الحوض. أي سابقهم إلى الحوض. فالفارد من يسبق جريرة ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك بها الكتاب المنزل الذي يعني أن المفردة في القرآن قد تكون لها عدة أرسل إنما يعرف المعنى من خلال سيارة آيات القرآن نأتي الآن إلى قول الله عز وجل إنا كذلك نجزي محسنين وهو عوار محاوراتنا ولا بدأوا لكم تعرف معاني عديدة قبل أن نأتي لتفسير آه. يعلم إن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل والإحسان قرناه قرناه في الذكر لا ينزل من يكون قرناه في الفعل لكنهما في الذكر مقترناه يقول القراء هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان من قوارغ العلم تعلم أن العدل واجب لكن الإحسان مندوب إليه وأن تعلم أن من حيث المموم مع الناس أن تعطي أكثر مما هو عليه وأن تأخذ أقل مما هو لك تعطي أكثر مما هو عليه وأن تأخذ أقل مما هو لك إجرس يا إجرس الله ماذا إجرس أجلس لا تقوم واجب لكن الإحسان من دوب إليه والإحسان أن تعطي أكثر مما هو واجب عليه وأن تأخذ أقل مما, مما هو لك فأمر الله بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا على أحدك السيرات الآن كذلك ينبغي أن يعلم أن الإحسان في مفهومه قد يأتي في باب الإيمانيات وقد يأتي في باب التعامل مع الناس فمن باب التعامل مع الناس إذا كانت هناك نعمة منك إلى غيرك يتعدى لحفظ الجر إلى فيقال أحسن عمر إلى زينك أحسن الأب إلى أبنائك أحسن الإبن إلى والديك لكنه إذا كان يتعلق بعملك نفسه وإجادتك له فلا يقال أحسن, احسن فلان في صناعه وانما يقال احسن فلان في صنعه يتعلق حذف الجر في يتعلق بحذف الجر في هذا ما يتعلق بالتقعيد اللغه والمحاوله الواحده ان الاحسان فيما هو واجب طاعه طاعه السنه وواجب كلامه اما الاحسان فيما يتعلق في علاقة العبد مع ربه فقد يشمل الثاري لكنه بسرط مرح جبريل عليه السلام ملك مقرب بمنزل كريم وخلق عظيم وخلق جريب أولي من النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة وله طرائط عليه السلام في تعليم الصحابة منها أنه قدم على النبي عليه السلام والملائكة أعطوا أعطوا على التشكل فجاء بسورة رجل شديد بيض الفياد شديد سواد الشعب ورسلوا أن الذين يقدموا على مجلسه صلى الله عليه وسلم إما أن يكونوا من أهل المدينة أو أن يكونوا من من من حولها كانوا من أهل المدينة فإن الناس يومئين قريب ويعرفوا بعضهم بعض وإن كانوا القادمين من فيرى على من أكى أثر السفر ولهذا تعود للنبي صلى الله عليه وسلم عبد وحثاء السفر وكهابة المنظر فعندما يأتي ركي ثيابه بلغت من البياض شدة وشعره بلغ من السواد شدة هذا يجب على أنه قادم من أطراف البلد ولهذا قال عمر ولا يرى عليه أثروا السبق يعني ما بين متناقضين من متناقضان لا يعلم من أحد ولا يرى عليه أثر السبق فالأصل إما أن يعرفهم وإما أن يرى عليه أثر السبق فهذا لا يرى عليه أثر ولا يعرفه منا أحد فجلس جبريل معلما بين يدين الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه فمضع يدينه على فخذين هذا يحتمل كم معنى؟ يحتمل معنيا المعنى الأول أن يكون جبريل عليه السلام وهو في سورة الرجل وضع يبينه أي جبريل وضع يديه هو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم فتكون حالته حالة متطلع مترهيض بالعلم وإما أن تكون الحالة الثالية يكون جبريل وضع يديه هو على فخذيه هو أي لم يضع يديه فتكون حالة حالة متأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كل الحالتين أبقى للطفيع وأتب الجب وجلالة مكان أختلف عكي أحد ثم أخذ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال من, من يعلم لجابه لأنه لا أسأل سؤال استفهار وإنما يسأل سؤال من يريد أن يعلم من حول النبي عليه الصلاة والصلاة قال محمد أخبرني عن السلام قال أن تشبه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتبدي الزكاة وتصوم رمضان وتحجى البيت قال صدقنا أشكل هذا الأمر على الصحابة قالوا فعجبنا له يسأله ويسبقه ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ونصره وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشربه قال فأخبرني عن الإحسانه قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى أما الهولى يسمى عند بعض أهل العلم منزلة المشاهدة ويسمون الثانية منزلة المرافقة والهولى مطلب عظيم وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم له يبدو على أنه موجد من العباد من يصل إلى هذه المنزلة أن تعبد الله كعنك ترى ثم لأن الدين فيه قال فإن لم تكن تراه فإنه يراكب ومن العباد الذين يراكبون الله في كل أنبريم يأتون هذا تعرف الإحسان كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه لفظ الإحسان جاء بفرار كثيرا سواء جاء على هيئة بعض أو على هيئة مصدر أو على غير ذلك مما فتصرفوا به الكلمة عادة في مؤت العام سنقف على بعض الآيات التي جاء بها لفظ الإحسان جملة ومنأتي إلى قول الله عز وجل إما كذلك نجزي المحسنين جاء خبر الإحسان في قصة قارنة مع موسى عليه السلام لما خرج في زينته وقد أعطى الله عز وجل قارون أموالاً ظاهرة وكنوزاً وافرة وحلياً كاخرة مما نسح عليه قارون واحس كما أحسن الله إليه واخترف العلماء في الضارفة الآن لكن ابن العربي قالوا هذا حق إن جمع معنى الآية أن يستعمل نعم الله في طاعة أن يستعمل نعم الله في في طاعة الله وأحسن كما أحسن الله إليه أي ما الله من نعم اسمع منه في طحق وجاء الله عز وجل في خاتبة صورة المرسلات إنا كذلك نجزي المحسنين لما ذكر الله عز وجل المؤمنين وقال ابن المتقين في ظلال وعيون الظلال هنا ظلال الأشجار وظلال القصور ما يقابل مقاله الله عز وجل عن اهل النار ان ترك الهدم ديثره في شعب لا طريق ولا ينج من الله غير ما ذكر الله في اول مقاله اهل معصيه اكثر بعد ما قال ان طاعت فاتى بها الجلاله وعلى اننا ختم الله به قصص أربع من الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مجتمعان ونوسى وهارف مجتمعان وإلياس عليه السلام جميعا فقال الله عز وجل أولاً في السورة نفسها قالوا الصافات صفاً بالزاكرات فتراً فالتاليات ذكرى إن إلهكم لوحد هذا القسم من ربنا جل وحده قول ما هي الزوجل والصفات قلنا هنا الوار والأسر والجمهور على أن المقسم به الملائكة وقول ربنا والصفات يحتمل في نجمله معنين المعنى الأول حال كونه صغوف وقد دل القرآن والسنة على أن الملائكة أكثر أحوالهم على أن الملائكة أكثر وأحوالهم صغوف قال الله عز وجل يوم يقول الروح والملائكه صف صف وقال ربنا وجاهر رفق والملك صف صف وقال عليه الصلاه والسلام لا تصفون كما تصف الملائكه عند عند ربها وهذا الاظهر في معنى الايه وياتي بمعنى انها صافه اجنحتها اجنحتها تنتظر امر ربها وقد يقول قائل انه لا تعارض بين الامرين وهذا حق فلما أقسم الله عز وجل نبيا على هذا الحال قال بعض العلماء قبل أن ينفقنا ما بعده قال كذلك يحتمي معنى قول الله عز وجل والصفات صف منازله مراتبهم عند ربه وهذا أبقى الملائكة عنه ينفسهم في قول الله عز وجل وما منا إلا له مقام معروف فليست الملائكة جميعا على حال ربنا والصفات صفة فقال بعد هذا يقول والزاجرات قال فالزاجرات زجرة فالتاليات لك الفاء تفيد في غالب أحوالي أهولى على أن المعطوف الثاني تبع المعطوف الأول بمعنى أن تتحدث عن قوم بعينهم يعني الزاجرات التالية لنسوا غير الصفات كلهم ماذا؟ كلهم ملائك فقال ربنا في الزجرة آتي زجرة من أشهد من المعنى الملائكة الذين ثم قال الله فالتاليات ذكرى فمن الملائكة من ينزل بوحي على أنبياء الله وهذا اجتمل قلت معنى قولي الله فالتاليات ذكرى ويحني أن الملائكة تدخل ربها لما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذكر يا عظم قال نصف الله لملائكته سبحان الله وبحقه هذا معنى أن الملائكة لهم ذكرى يقولونه عليه, الصلاة، عليه الصلاة. فقال ربنا عز وجل والصفات صففت زاجوات زجرة فالتاليات ذكرى جاء جواب القسم إن إلهكم لواحد أين المناق هنا أجيب المناق قول الله لواحد بمعنى لو الله هذا في غير فرهان وما علموا شيئا والصافات صف فا الزاجرات فجر الفتالي ياتي ذكر الهكم لا يثب معنى لا تسجدوا البت بماذا بينما اولئك القوم يعلمون انه اله ليس في المعضيه ليس كفرهم انهم يعلمون انه اله هم اتخذوا بالوالات والعصى كل اتخذوه اله لكن كفرهم في الأشياء. والإيمان في وحدانية الله والعمل مقتضى ذلك والإيمان هو الدين كله فعلى أنه لا إله إلا الله ثم جاءت الآيات الأرض قصص, الأرض قصص الأربع التي هتمت بقول النبي عز وجل إنا كذلك نجزي محسنين بداها ربنا عز وجل بقوله ولا قدنا جاءنا موسى سلام يعذبون فلقيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا قريتهم الباقيه وتركنا عليه في الاخرين سلام على العالمين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمن قولوا بينا ولا قدنا جاءنا موسى الله, الله في القران عبد شكورا نجاه الله له في القمر ربي اني فانتصر وخلّج الله لداء نوح في سورة نوح ربّي لا تدر على الأرض من الكافرين ليار قال ربّوا العزة ولقد نادانا نوح لم يقل الله فأجبناه لكن قال فلنعم المجيبون هذا يدل على أن الله أجيب أجابه قفعا وقال جل وعلا في سورة الأنبياء ونوحا نادى من قبله فاستجبنا له والقرآن صدق بعضه بعضا قال هنا ولقد ناجانا نكم فلنعمل نجيبون ونجيناه وأهله يشترك بقول الله عز وجل أهله هنا كل من آمن معه مع نوح فنجيناه من الكرب العظيم والكرب العظيم هو الطفال الذي أغرق الأرض يومهذا فَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْضِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّةَهُ ذُرِّيَّةَ مَن؟ ذُرِّيَّةَ نُوحٍ هُمُ الْبَاقِينَ معنى ذلك أن الله عز وجل منع من كان مع من غير أهله أن يكون لهم عقب ولم يكون العقب إلا من من أولاده الأربعة أو الثلاثة لأن أحدهم ما بقفاء فكل بنيادا بعد نوح من ذرية نوح قال الله واجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين أي ذكرا حسنا سلام على نوح في العالمين عندما يكون للإنسان عدو فالأصل أنه يمكن أن يهلك يغلب لأن له عدو وقد اجتمع على نوح أمور ثلاث ومع ذلك سن لأن الله نجح والأمور الثلاث كثرة وعداء إذ لم يؤمن معه إلا, إلا قليل ربنا يقول وما آمن معه قليل كثرة العدو لوحدها مضلة مهلك الأمر الثالث طول اللقامة فإن طول اللقابة مع العدو تجعل هناك قد يأتي حين أن يهدفك عدو والله يقول فلم ذا فيهم ألف سنة هلّة خمسين عاماً والأرض الثالث شدة الخلاف ما بين نوح وما بين أعدل. لماذا قلنا شدة الخلاف؟ لأنه ليس الخلاف بينهم على دينار أو جمهة أو على قطعة أرضهم بأن يتنازل أحدهم معاً للأخ لكن الخلاف كان خلافاً كان كفراً وإيماناً فاشتبعت هذه الثلاث ومع ذلك نجى الله من؟ مك... نجى الله محب قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ذكر الله عز وجل قولاً هنا إنا كذلك نجزي المحسنين فلا يفقق أن تصب نوحاً بأنه محسن وجزاه الله عز وجل في الدنيا أنه نجاه من الغرق وأظهر دينه وجعل الدمعية بعده محصورة فيه فنحن الآن في هذا المسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلنا ننتسب إلى النحو وهذا من فضل الله عالمه المؤمنين لأنه على بعض الأطوال أنه كتب الله له النجاة يدخلوا يعظم أجره بعظم من هذا من أبنائه وهذا من كرامة الله هذا العبد الصالح وهو أول من يطلبه الناس بعد آدم يوم القيامة حبيل الشباح فإنه أول رسول الله إلى الأرض فقال الله عز وجل إنا كذلك نجزي المحسنين فهذا بعض من جزاء الله عز وجل لأهل الإحسان من أول ويعليهم ويبنوا عليهم بالكرامة ويرزقهم من حيث لا يحتسرهم ثم قال بعدها بالسلوة في نفسها قال وإن منشيعته لا إبراهيم منشيعة من نوح ما معنى منشيعته أي من أنصار الثابتين على دين المحاربين لأهل الإفساد القائمين بحقوق الله وحقوق العباد وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم جاء بقلب سليم ذكر بعضها الشعراء ولا تخزيني يوم يبعدون يوم لا ينفرنا من ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لكن الشعراء تتحدث عن أي مشاعر عن الآخر ولا تخزيني يوم يبعثون عن الآخر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من, من أطل الله بقلب سليم واضحا هذا لكن آلة الصفات لا عن الآخر نتحدث عن, عن الدنيا بقليل قليلة إذ والله عز وجل قال وإن من شيعاته من أنصار نوح لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم. معنى الآباء نأتي بمثل خارجي حتى تفهم معنى الآباء لو أن رجلاً في بيته واحتاج هذا الرجل ابنه ثم بعث إليه من يدرم فجعل إليه بعد ذلك هذا الذي كان وسيراً غير الأبي وابنه سأل الأب هذه أو هل جاءك ابنك فقال الوالد نعم جاء الابن هل متصور عقلا أو لقل على أي حال أن يكون هذا الابن جاء وترك بعض أعضائه بعض أعضاء جسده في المكان الذي كان به محاق وقاضح محاق فهو جاء كلية بكله جاء جسدا واضح ألا نأتي بالآله ربنا يقول وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ في, الأول في المثال الأول نقول إِنَّ الْإِبْنَ جَاءَ لِأَبِيهِ سَالِمًا معنى سالماً لن يبقى من أعضائه لم قول الله عز وجل إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بانِق المحبة لله والمعنى لم يكن في أوبة إبراهيم إلى ربه في قلبه أحد إلا من يضب وما خلد الله ذكرى إبراهيم كما ترى من شيء هيد إذا كان الناس لما قلامت بقاحشهم أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبل الأنبياء جميعا قبل أبيه آدم وقبل نوح وقبل نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على رفيع مقامه وعجليه عطائه وكمال توحيده عليه السلام عند ربه قال الله إن جاء ربه بقلب سليم وذكر الله عز وجل خبر الخليل مع أبيه وخبر الخليل مع ابنه والحالات مختلفة فالأبو كان كافرا فجاهده إبراهب والابو كان مؤمنا وأبوه ومع ذلك قبل إبراهيم أن يجعل الإبن قرباناً لله قال يا بني إني أرى في المنامي أن يجبح لك ماذا ترى ولو قال الإبن في غير القرآن في غير تنبيه الله له على فرض جدلي لم يقبل لما قبل إبراهيم منع إبنه لكن أراد إبراهيم أن يشترك إبنه في الأجل قال يا ابني أني أرى في المنام أني ألوحك ماذا ترى قال يا اباك فعلا تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين قال الله فلما أسلم وتله للجميل أسلم كل منهما قلبه لله الوالد الضحي بإبنه والإبن الضحي بروحه فلما أسلم وتله التنفي النظر بكامل المرتفع المعنى أنه باه على شيء مشهر حتى يتمكن من بكه والجبين ما على الصدغة مما هو في أحد جالبين جبهة هذه الجبهة والجبين إما واحد على اليمين وإما واحد عن الشماء فليل الله جعل ابنه على أحد جالبين وغارق الحال أنه وضعه على جميله الأيسر على جميله الأيسر حتى يذبحه إبراهيم بيده اليمنى ولم يكن شيء يمكن أن يصنعه آدمي ليذبح أكثر من هذا ولا يمكن أن يصنعه آدمي ليذبح أكثر من هذا فالابن أسلم يده لأبيه وفقجع ومدع على جميله ولا مسلسله الطراط والأب أرجع ابنه على جبيله جبيله هبن وأخذ البنية وهي السكي وأخذ يريد أن يمررها على رقبته المقصود العظيم من الابتلاء الوقع وهو أن كل منهما يصدم أمره لله قال ابو الحزة فلما أي حين أسلم الاثنان وتلهم للجبين أي لبن وناديناه أن يا قد صدقت الرؤية نداه ملح في ظاهر القرآن وقد يكون الله عز وجل نداه لكن يبهق له ملح وناديناه أن هذه أن تفسيري يعني ماذا قلنا له وقت النداء يا إبراهيم قد صدقت فنخلي الله صادقاً مع ربنا ولا ينجي مع الله إلا إلا الصدق أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا ربنا يقول له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم قال معنا ومعكم في دروس زبقت أن هذا الكبش الذي يفدي به الذبيح من ابن إبراهيم وصل عظيم اجتمعت في درادة أمور عظيم في هيئته وعظيم بأن أضحى أمره سنة بعده وعظيم وهو الأجل أن الله عز وجل قبيله من من, من إبراهيم قبيله من من إبراهيم انهاذا هو الافلاق بين فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخير سلام على نوح في العالمين قد الله بعدها كذلك نرجو المحسنين والله ان كذلك نرجو المحسنين لسببين الاول متى لا يوجد اختلاف بين الامم في عباده خليل الله ابراهيم عليه السلام كذلك من عبادنا المؤمنين ولما ذكر الله الخبير ذكر بعده بعض ذوريته وهما موسى وهارون عليهما السلاة قال الله عز وجل ولقد منلنا على موسى وهارون ونجيناهما ربماهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وعاجيناهما الكتاب المسلمين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهم أبراقهم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي وحسينه ولقد منلنا على موسى اخوان شقيقان ذكرهم الله ذكرا ومن عجيب امرهما ان الله ذكرهما وذكر ام ولم يذكر اباه ولم ياتي في القران ذكر لوالدي اوسهما وذكر الله اختهما قالت لي وقال لي اختي لكن خبره كله مربخ انقطع من بحال وهو في قصر في العرب ولم يأتي له ذكر في القرآن بعد ذلك والله أعلم بالحال قال الله عز وجل هنا وَلَقَدْ مَنَنَّ على مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا من مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ من الله عليه في الأول بالفكاك من الأسر والثانية بالنذاذة بالنصر الأول بماذا بالفكاك من من الأسر ف يستعملهم أكبر الاستعمال والثاني بقوله جل وعلا ونصمعوا فكانهم الغالبين بلذالة النصر ومن الله عليه بما هو أعظم قالوا آتيناه من كتاب المستبين أي التوراه وهديناه الأسراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهر إنا كذلك نجزب وحسنين وخبرهما ظاهما ومعنى كثيرا وقول الله ما كذلك نزل محسنين شهادة إلا هما بيمنهما من أهل الإحسان وقال الله عز وجل بعدها إنهما من عباد للمؤمنين ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك خبر إلياس والمشروع عند أهل السير عند أهل الأخبار أن إلياس عليه السلام من سبتلاوة ابن هاروم وقد الله عز وجل فيه وإن إلياس لن إلى المرسلين إن قال لقومه ألا تتقون وتدعون بعلا وتمرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم العوارين فكتبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله مخصرين وتركنا عليهم آخرين صلاما على ذي ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين فذكر الله عز وجل أنه من المحسنين وشهد الله له بالنساء وقال جل وعلا عنه فكذبوه ومن الذي كذبه القوم ولم يذكر الله أن أحدا آمن به. لكن الاستقناء بطول الله عز وجل إذا عباد الله المخصين يشعر بها معنى الآمن فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ما معنى مُحضَرُونَ؟ ما محضرون أحد محضَرون بمعنى مبعوهون لأن كل أصور من آمن به أو من لم يؤمن. لكن المراد أغلى فإنهم لمحضرون أي حاضرون بالعداد يا جنون العدى فإنه لا يحضرون اليد بعدها قال الله عز وجل ان ذا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم الاخرين سلام على يسين اذا كذلك يجزي المحسنين انهم من عبادنا المؤمنين هذه مواري اربعه ذكر الله عز وجل فيها قوله اينا كذلك يجزي عن الاحسان في القران قوله عز في خبر السديق يوسف ودخل معه السجن فتياني قال الأحد هم إني أراني أحسن وقال الآخر وإني أراني أحمل هو قرأسي خبزا تأكل الطيب منه نبئنا بتأويله ثم قال له إن نراك من المحسنين قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتياني أي وافق قدمه وقت ان أمر بالسديق يوسف إلى السجن أن يدخل معه فتياني فيتوالف غير تهمته فاصبح معه جبرا من اصحابي ان المكان الذي يجمعهما واحد ودخل معهما ودخل معه السجن فبات قال احدهما احده فبين اني اراه يحصل حمراء وقال الاخر اني اراه يحمل فوق راسه خبز تاكل ايام المعنا منهم قصر ياه على نفسه وكلا ياملان في يجيبهما نبينا بتأويل إنا نراك من المحسنين هذا التفسير أف الله عنه وعنه كثير منهم يقول إن معنى الآية إنا نراك من المحسنين في فهم الهوية في فهمها أي بتأويلها فقصروا المعنى على أن المرادة من قول هذين الرجلين أنهما غلب عرضا أن يوسف يحلم تفسير الله وهذا في ظني بعيد وإنما المرأة قلنا نرأك من المحسنين الإكسان بوجهه العام أي نرى عليك مخايل الصلاة والتقوى والخوف من الله لما وجداؤه منه في السجن فغلب عرضاً منهما أنها مثل هذا أنها مثل هذا للخير يوصدق للتأويل الحق يوصدق للتعبيد هذا الذي دفعهما إلى أنجيل نفعهما إلى أن يعلم يا عليه إنا نراك من المقسمين ثم أجابهما عليه السلام بعد أن وطن لهما بالدعوة إلى الله قال لا يأتيكما تعامل تنزقانه إلا نبهتكما بتأويله قبل أن يأتيكما إلى آخر آيات التي ليست في مجال سياقنا فالآن نخدم بتفسير آيات كلنا إن قول الله عز وجل إن كذلك ننزل المقسمين وواسطة العربة وأننا سنفسر قبلها وبعدها وبيلنا قبلها قول الله عز وجل وإذ استسفى موسى لقومه ثم نأتي قول الله عز وجل وإذ بك المدين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخبجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا في خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وإذ ينكر بك الذين كفروا المكر إصال الظلر الغير هفية إيصال الضرب إلى الغيب كفر. ونبينا عليه الصلاة والسلام من الله عليه برسالة في قومه لكن قومه ما كان جمعاً جمعاً أهلاً لتلك النعمة قال الله وكذب به قومك وهو وهو الحق, وهو الحق. فأتمروا في دار الندوة ودار النجوة دار كانت قد بنيت على زمن قصين بن كلاب يجتمع فيها الملأ من قراجه وكانوا قد اشتروا أن لا يدخلها إلا من بلغ سن الأربعين وإن قال تاريخية أن عمر بن هشام أبا الحكم المكينة الإسلامية البيان جهر دخلها قبل أن يطل شارع لما رأوا عليه من المخائر النجاح فاجتمعوا وأخذ كل منهم يكون قولا رأيا كيف يتخلصنا فيه من نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أشهر الآراء التي وعرضت يقتل وهذا معنى قول الله يبكر بك الذين كفروا ليقتلوا أو يخرجوك أو يثبتوك أو يخرج فالإثبات أسبى ما يعرف اليوم بنقام الجبريم وليخراج المناثم به الطرق إلى بلد لا يريد كما يسمى اليوم النفل ليس إلى المدين فلما اجتمعوا وقالوا قولهم اتفقوا في آخر الأمر على يقتلوه صلى الله عليه وسلم وقد علموا أن بني هاشم لن يتركوه يقتلوا محمدا فعزم أمرهم على أن يأخذوا من كل رجل شابا من كل قبيلة شابا جدا حتى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم على القبر والرواية تقول إنهم يختاروا قرابة أربعين رجل أحاطوا بدار النبي صلى الله عليه وسلم ولن يكن جدار الدار عاليا كان قصيرا وهم أربعون رجلا ما جاءوا إلا وليس بعد القتل جمع بمعنى من يريد أن يقتل أحدا أن من, من مال أو من غير مدام يريد أن يزهق روحا ثم لما حابوا بالدار خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر علي ابن أبي طاهر الله عبدالدار وهو قد جاوز الخمسة عشر أن ينام في برد أخضر حضرمي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ألث أن ينام فيه فطجع عليه ورغي الله عنه الأرضاء في البرد الحضرمي الأخضر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا ما ينتحب فيه والقوم خارج الدار راقبونه من بعض ما يمكن أن ينظر منه إلى الطاقة ثم عليه الصلاة والسلام والرواة التاريخية تقول إنه تلق الله عز وجل وجعلنا من بين يديهم سدة ومن خلفهم سدة فغشيناهم فهم لا يسلمون وخرج عليه السلام دون أن يراه القول ثم إنهم بقوا كأن أحدهم نفسه أن يقتحم الدار فكان لهم سمعوا صوتاً رأى والعرب كانت فيهم من الشيء وكانت فيهم الشيء العظيم فقال بعضهم لبعض والله إن هذا سبه لا نتحدث العور أننا هتكنا على بنات العم حمتهم وهم رغم عداوة النبي صلى الله عليه وسلم رغم كفرهم إلا أنهم أعرفوا أن يتسوروا الدار رغم الجدار حتى لا يتحدث العور إنهم اتحبوا دارا في أنسا إذ كانت العور متارا للنسان حمه ولا يقبل الوجه أن يقتحن مكاناً فيه سنة. وهم على كذرهم وليسون جمى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول بعضهم لبعض إنها لسبة يعني عرب لا يوحى لو أننا اقتحمنا الدار عربة العرب أننا الدار وفيها بنات العرب يقول بينهم قائمة وإن كان بعضهم من بعضهم كافر فلا نتحدث العرب أن نفعل هذا ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كنا قبل ذلك خرج ثم لما أصبحوا علموا أن علي هو الذي كان مرتحبا ببؤد النبي صلى الله عليه وسلم فلن يقربوه إذ لم يكن لهم حاجة ثم إنه صلى السلام عليه خرج مع الصديق رضي الله عنه في الخبر المعروف المعظوم حتى أتهى إلى الجبل فدخل الغار هو وآبو بقر والغار مظلم لكنه بشي بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عليه الصلاة والسلام في الغار ثلاثة أين حتى خفى الطلب مظنة قريش وأنه ليس في الغار الله يقول إذا تنسوه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني أثنين في الغار يقول لصحيه لا تحزن إن الله معنا وإن كان الله يقول في كتابه وإن الله لمع المحسنين فكيف بسيد المحسنين صلى الله عليه وسلم ماذا صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الذي يدنه عبد الله بن الله يقد كافر والذي يخدمهم عامل فهيرة مصر مولى لأني مكر فمر الركب ترفعهم النجاة معهم المهاد حتى انتهوا إلى امرأة تعرفون والد قديد الآن طريق مكة المعروف في ذلك الوادي كانت مزاعة يقال لها أمم عبد قد عرفها الناس لها خيمتان قد مصبتا بالطريق يأوي إليها السفار فمضى الركب حتى دخلوا عليها فاعتذرت لا من عطاء ولا من بيت لأنه لا ليس فم تشينباء ولا كبير عمد صلى الله عليه وسلم من أشاتر في كسر البيت أدناها من نفسه بعد أن استأبن المرأة بعدها ثم سمى الله عليه الصلاة والسلام وحلق فدردت بإذن ربهم ثم ملع البعاء وسقى المرأة وسقى أبا بكر وسقى عامر وسقى عبد الله ثم صلى الله عليه وسلم وكان آخر قوم وبعد أن شريك ملئ حتى يشرب أبو معبد زوجه ثم مضى حتى دنى من هذه البلدة الطيبة المباركة المليئة فإذا بركب غير بعيد محن. قال صلى الله عليه وسلم لأبيل الرجل من الرجل قال بريدة قال عليه السلام والسلام لأبي بكر ضرد أم ابن من؟ قال ابن واسرة قال يا ابا بكر سليمنا ثم عبد الله ابن ريخة الدليل اخترم بهم وادرين ثم أتى بهم قبار من جاية ما يعرف الآن عند الناس من دور العامية العصر لما أقبل كأن عامرا وعبد الله تنحيا ولم يبقى أمام الأعيب إلا النبي عليه الصلاة والسلام والسن وكان متقاربين في السن وكثير من أهل أباء لن يكن قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل فلا يدري وعليه ما, ما أده السفر أيهما رسول الله فلما ظهر الشمس قائم الظهيرة قام الصديق رضي الله عنه وعلاه وغطى النبي صلى الله عليه وسلم ببلده فعلم الناس أن الذي بل وكسي هو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقى رضي الله عنه منار في إيمانه منار في أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرقى البعض ذلك أن يعادل بالصديق أي رجل محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان الصحابة في كلهم رضي الله وعلا أرضاه ذو فضل أتمنى ذلك من الفضل منازل نزل عليه الصلاة والسلام ثم أخذ حجرا بعد يوم ووضع أولى حجرة لذنة في مسجد قبا فتبعه أبو بكر تبعه غمر ثم تبعه وقياه الصحابة فكان مسجد قبا أول مسجد المسجد به سريع مقفى عليه الصلاة والسلام فلثاء الأبعاء وخميصة والجمعة قبل الزوار بعد به راحلته صلى الجمعة في المسجد الجمعة اليوم ثم نضت به راحلته صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدى فلما دخلا عليه الصلاة والسلام قام أشرافها هلما إلى العز والمنع هلما إلى العز والعد وهو يقول خرض سبيلا فإنها مامورة حتى أتت منذعا من برد اليوم فبركت فلم ينزلهم مجال الجولة المعارضة المعارضة المعارضة ثم بركت فنزل عليه الصلاة والسلام وكان أبو أيه قد أخذ متاعه ورحله فقال المرد معه. معه لا اجل آل قال عليه الصلاة والسلام إن قوائم بني على طرعة من طرع الجنة. والقسم بالله شكرا عظيم الله يقول فيقسماني من بعد الصلاة أعظم القسر أعظم اليمين مغلبة تكون وقت بعد صلاة العصر ولا تكون يمين مغلبة يكذب فيها صاحبها أعظم جرما من يمين عند منبر صلاة الله وسلام وحيدا ولهذا جاء الوعيد فيه والمنبر كما قلت قال عليه الصلاة والسلام إن قواطلنا من بني على تقعة من تراعي جنة عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطب على منبر الله منه ثم صنعه منبر فكان يجلس على الثالثة ويقف على الثانية يخطب وماذا يخطب على هذا حتى توفي فآد الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه الله فاستحي أدباً أن يقف على الدرجة التي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على الثاني فلما جاء رمار جلس على الأولى تأدماً مع صديقي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رثمان رد الأمر إلى حال تشربها لأن يجلس على المكان الذي كان يجلس به النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من هذا أن الناس قد يشتركون في المصر لكن يختلفون في الطراعق فالفاروك والصديق من قبل وعثمان كلهم محب للنبي صلى الله عليه وسلم فالصديق محبته جعلته ينزل وعمرت أدبه مع الصديق الرسول الله جعله ينزل أكبر. وعثمان محب يا بي بكر محب, محب لرسول الله أعاد الأمر إلى ما هو عليه فلا يأتي أحد يشني على عثمان بهذا يجتمعون كلهم في المحبة ويختلفون في الطرائب وعلى من بين الله عليه وسلم وعظى الأمه ودعى الناس وجهد لله لحظة جهاده وكان آخر أمره أنه صعد على الجنبل قبل أن يموت بثلاث على بعض اللوايات تحبين بأكثر فقال إن رجلا خيره ما بين الخلط فالجنية ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة. فبكى الصديق رضي الله عنه وعن الله كان بجوال الصديق أبو السعيد والحذي رضي الله عنه كان هلام قال من هذا الشيخ يعني أبا بكر هنا وصول الله عن رجل يخيره الله ما بين الكرد في الدنيا والجنة وبين لقاء الله في الجنة وبين لقاء الله ذو الجنة فيبكي يعني على ما قال صلى الله عليه وسلم على قال أبو بكر بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ علم أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا يحني قرب في راق فقال بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ قال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر ثم قال لو كنت متخذ من المعس خليلاً فاتخذت أبا بكر خليلاً فقال قولاً جميلًا في مدحه رضي الله عنه, عنه فيبقى بأدبه كرةً أخرى يعين الناس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات رسول الله كانت ظن عند من هو بادي الرأي أن يكون الصديق الأول الجازعين لكن الصحابة سقت في أيديهم واضحوا متحيرين وهذا المحب المؤمن الصادق صعد المنهرب قال من كان يأبد محمدا فإن محمدا قد مات وَمَنْ كان يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ الله حَيٌّ لَا يَمُتُ فَكَانَ أَعْرَمَهُ صَبْرًا رضي الله عنه فلما استكان الناس وجمع العرب وقسم اللدة ونشر الدين عاماً كاملاً ما دعاً وقال إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا في عام أول أراد أن نقول بالناس ما سمعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدر وأخذ يبكي وأخذ يحاول ثلاثاً يقول لهم ما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدر رأي الله عنه وعن الله الدين هذا أعظم ما مملى على طلبه نصر النظر عن قائد إن الدين أعظم من أن يكون تجارةً على الخبر الدين تجارةً على لا يكون همّاً إنسان نظر الناس إلىه لو بكى الصديق مكاءً عظيماً يوم موت رسول الله لعظمت نظرة الناس إليه أنه محب لكن الصديق لم يكن همّه يوم ذاك أن يعرف الناس أنه محب لرسول الله كان همه ألا يزيع الناس وصعد المنبرل قال من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن عليه قلب من محبة رسول الله كتبه بشيء أعظم له ومن الذي أعظم منه الثبات على الدين ويقول أحد صحابهم من قدم المدينة يقول دلوت من أبي بكر بعد وفاة رسول الله فكنت أسمعه يقرأ الصورة من القرآن لما يقرر بعدها ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهق من بدنك رحمة إنك أنت الوهب لما رأى العرب ارتدت خاف على نفسه وهو هو في منزلته للدين لكن لا يوجد عاقب يأمن مكر الله اللهم يؤمنه فلا يأمنه مكر الله إلا القول القاسر نحن المؤمنين لا نيأس من الله ولا نقنط منها وفي الوقت نفسه لا نأمن نكرر الله ونعلم أننا لن نؤتى من قبل الله لكن عيابا بالله من قبل من قبل نفسه الله لما ذكر عدونا إبليس أخبر الله أمتي قدره أن يأتينا من أيماننا من شمائنا من بين أيدينا من خلفنا ولم يقل من فوقهم لأن العلو لله الواحد طالع. من قبل الله لن تؤتى من قبل الشيطان أو من قبل نفسك فتوحيد الله عز وجل هو بإحسان الحق وقد مرضنعك في الحديث تعبد الله كأنك تراه فإن لنت تنتراه فإنه يعاني الله أن من المرسلين هذا تيسر إراده وتعيني إداره ما على قمه صلى الله على محمد وعاله الحمد لله